إن الحمد لله نحمده ونستعيه ونستغفره ونعوذ بالله لشروع أنفسنا ونسيئات كعمالنا من يمده ذاه فلا مضل له ومن يضل فلا هادئا وأشهد أن لا إله إلا الله وحدكه لا شريكا وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك يا إذن الذين آمنوا تقل الله حقك قاتلا ولا تنوكن إلا وأنتم مسلمون يا إدها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسي واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا إدها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يستهدف أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُبْلِئِ إِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ جُبْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدقت حديث كلام الله وفير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وَجَعَلْكُ بَيْنَ عِبَادِهِ مُحَرَّمًا رواه الصِّيور في الصحيح من حديث أبي ذلٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وَجَعَلْكُ بَيْنَكُ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا وذلك الظلم شديدة ووقعته على المظلوم عظيمة فقد يحتمل الإنسان ثلاث ماله أو هلاك ولده أو مهاب نفسه لكنه قد لا يحتمل الظلم من الغير إلا من عصر الله وقليل ما أهل هو وضع الأشياء في غير موضعها النالك لها وهو لو عالف ظلم النفس وظلم الغير فمن ظلم الإنسان لنفسه أي شرك بالله سبحانه وتعالى وهو خالبه قال سبحانه وإذ قال نقومان بذنه وهو يعلمه يأكل أن يلا تشرك الله إن الشرك لظلم عظيم وقال سبحانه والكافرون هم الظالمون وذلك أن المشرك جعل الخارق في منزلة مخلوق فعبدا فيكون قد وضع العبادة في غير محمدها ومكانها من جهة ومن جهة أخرى يكون غالدا بنفسه لأنه عمل عملا يوجه عقوبته فكان سببا في تعديل نفسه بنفسه ويفعل الجاهل لنفسه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 وقال سبحانه يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والنور الثاني من الظلم ظلم الإنسان في غيره من الآدم دين والدواء والأنعم فيغفف حق غيره تارة ويغتاب غيره تارة أخرى ويغفف سبحانه وتعالى نزه نفسه عن فقال وما ربك بظلام للعبيد وقال وما الله يريد ظلما للعالمين وقال إن الله لا يظلم إن قال وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن اتصاف الإنسان الظلم لدليل ساقع وفرهاب قابع على خصيسته وطغياته وهو ثورة من ثمرات الأدالية والأبعاد وحب النفس لا غير وهو من أعظم أسباب تدمير الأمم وفنائها ونبايتها قال سبحانه وتلك القرى أهلكناه مما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وأبطاء. روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الظلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وذلك أن الظالم يوم القيامة يفقد النور ولا يجد نورا فيتخبض في الظلم جزاءً له على تفقُّطه في المغلومين في الدنيا جزاءً اتفاقًا ولا يظلم ربك أحلاً وإن كان للظالم أعمال صالحة من صلاةٍ وصيامٍ وصدقةٍ وقرآنٍ وإحسان فإنه يوقف يوم القيامة ليكتص منه المغلومون فيدخذون ثواب أعمال البر التي عملها في الدنيا يريد هذا حبيب أبي هرايرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أتذرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا ذرهم له ولا متاع يعلون بذلك الفقير المسكين فقال صلى الله عليه وسلم ولكن المفلس بالأمة من يدتي يوم القيامة بصلاة وصياد وصدقة وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقلف هذا وأجل مال هذا وسفك دم هذا يعني قتله وضرب هذا فيعقى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يضي ما عليه أخذ من خطاياه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار وظاهر إلى هذا سيحصل يوم القيامة ولسوف يقتص العباد بعضهم من بعض فطهم إنا نسألك العفو والعافية من عدل الله سبحانه أن كل مظلوم سيقتص من الظالم حتى البهائم يقتص بعضها من بعض بعد أن يحشرها الله سبحانه وتعالى روى مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتؤدنا الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال بالشاة الجنحاء من الشاة القرناء والشاة الجنحاء هي الشاة التي لا قرن لها هذه ستفقد حقها من أشياء القرناء التي لها قرن وذلك ذليل على أن كل أحد يغفر حقه يوم القيامة من أجل هذا كان المسلم مأموراً أن يتخلص من الظلم وأن يتوب إلى الله سبحانه وأن يرد الحقوق إلى أهلها وأن يتحدل من مظلومين وإذا فإن الفوفاء يوم القيامة فإن الوفاء يوم القيامة والقضاء يكون من الحسنات والسيئات والحكم يومها لله الوائد القهار لمن يولب اليوم لله الوائد القهار اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم يوم القيامة لا ظلم اليوم إن الله سريع لحسابه أخرج المخالف في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحدنه منه اليوم قبل أن يكون ديناه ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يهلك حسنات أُخِذَ من سيِّئاتِ صائدِه فحُبِلَ عليه إن بعض الناس قد يستهيلُ الظلمَ اليسيرَ ويحتقِرُه ولكنه عند الله عظيم يُوجِبُ النار ويُوجِفُ حرمانَ الجدَّةِ مع المقربين وقد نبَّى إلى هذا الأمر العظيم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد روى أبو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه يعني أنه حلف حلفا كاذبا من أجل أن يهم ذا كان غيره من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له النار فقد أوجب له الله النار, النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وَإِنْ كان شَيْئًا يَسِيرًا وَإِنْ كان شَيْئًا بِهَفِيرًا قال صلى الله عليه وسلم وَإِنْ كان قَضِيبًا مِنْ أَرَاجِ كان كَانَ عُوْذًا مِنْ وذلك أن الشيطان له فضوات يستدرج للظالم فيأخذ السواك على أول مرة ويأخذ الشيء اليسير أول مرة ثم يقول به الحال إلى أن يأخذ قروةً عظيماً وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم من أرض شكر من أرض غير لغير حقه حتى توعد صاحبه بأن يكلّف أن يحمل هذا الشكر على ظهره ورقبته بعد أن يجعل سبع أرضين فيجعل له هذا الشكر الذي أغبه يجعل له كالطوق والقلابة فكيف بالذي يأخذ حقوق العباد ويظلمهم ويقتضع الأموال العظيمة بالأيمان الكاذبة وشهادات الزور والشفاعات السيئة والرشوة والتزوير والله إن هذه الأمور كلها ذنوب عظيمة فإذا انضم إليها ظلم الإنسان غيره فكيف ستكون ظلمات بعضها فوق بعض فهذا اي اقوام اشتروا لعياة الدنيا من الاخرى واستمتلوا المغفرة بالعداء فقد ينفر الله عز وجل لهم الظلوب التي بينهم وبين الله ولكن كيف بحقوق العباد التي لا ينفرها الله عز وجل إلا إذا فنازل أصحاب الحقوق عنها فكل إنسان يوم القيامة أعوذ ما يكون إلى, إلى حسنة واحدة أعوذ ما يكون لأنه زاد له حسنة واحدة وتوضع عنه سيئة فهل يرضى, فهل يرضى أن يتنازل عن حسنات كثيرة تؤخذ من الظالم كتضاف إلى رصيده ومع هذا كله مع هذا الوعير الذي جعله الله عز وجل للظالمين في الآخرة فإن الظالم في هذه الدنيا متوعد للانتقال منه وقد يقع العبد في الظلم في هذه الدنيا فلا يعاطف سريعا ولكن ينهدهم الله عز وجده الآخر فيتمالى هذا الظالم في ظلمه وغيه وما كان الله لينساه أو يتركه بل يؤخره إلى أجل مسما أو الشيخ خالد الحديث عبدالله بن قيس أبي موسى أشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم إن الله يمهر الظالم حتى إذا أخذه لن يفتح ثم تلا قوله سبحانه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إنك ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود نقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة رب التقيم ولا عدوان إلا عن الطالبين وبعد أيها المسلمون فإن العبد قد يقع في الظلم وهو لا يشعر أو لا يعلم أن فعله ها يعتبر ظلما في شريعة الإسلام كأن يكون الواحد منهم مسؤولا فيفضل بعض العمال على بعضه سيعطيهم ما لا يعطي غيرهم من المال والمراكز مع ان غيرهم اكثر كفاءه واخلاصا منهم فهذا من الظلم العظيم وقد يستغل بعضهم من اصحاب الشركات والمؤسسات والبيوت بغرم جرائم عمالهم وادبهم فيؤخر الواحد منهم فيؤخر الواحد منهم دفع الاجور ونسي قبل النبي صلى الله عليه وسلم أُعْقُل أجير أجرا قبل أن يدف عرقه ومن الظلم أن يُوضع العابل أو الموظف وأن يُنصَّب في غير بحله فيسكِد هذا الرجل الأمر إلى غير أهله وذلك من علامات الساعة فترى القسسة العظيمة والشريكة الكبيرة لا يقوم عليها إلا إساءة لسن أهلا للتوظيف ولكنهم ليستحبن لأجل فضاء وقر وحادة المسؤولين وترى أرباب الأسر من الفقراء والمساكين متكئين على التدرات ليس لهم ما يسفر مقهم ويسفد كالفجوعهم قال صلى الله عليه وسلم إذا أسفد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وقد أشار النمين الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أن من الظلم تفضيل بعض الأولاد على بعضهم أن يفضل الوائد مما بعض أولاده على بعض وأشار كذلك صلى الله عليه وسلم أن من الظلم أن يفضل الرجل الزوجة على الزوجة الأخرى فمن كان لهم زوجتان فبال إلى إحداهم جاء مائل. جاء يوم القيامة وشقه مائل جزاء نفاق كما مال إلى إحداهن ظلما وجورا فإنه يكون شقه مائلا يوم القيامة ولا يظلم ربك أحدا ومن الظلم الذي جعله أهل العلم من الظلم الذي له الله عنه حبس الآباء براتهم عن السواة عقص الآباء بلاتهم عن الزواج أو تسوطيجهم من غير الأكفاء في الدين والأخلاق فقد يسوطيجها رجلا ليس له في الآخرة من الخبار يكون ذلك بالصلاة فاسقا مدهنا على الخمر وما ذلك إلا من أجل عرض من الدنيا قليل وكذلك من الظلم أكل مال اليتيم والأرمنة وعلم توريك النساء أو مخص حفوقهن من المرار هذا كله ظل لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الظلم منع مسالد الله أن يذكر فيها سهر فيضيب على التعاد من الله على البصيرة والله سبحانه وتعالى يقول ومن أطلق ممن منع مسالد الله من أن يذكر فيها سهر وسعى في خرابها ذلك ما كان لهم أين دخلوها إلا طائفين لهم في الدنيا غزم ولهم في آخرة عذاب عظيم ألا فعلوا أيها المسلمون أن دعوة المظلوم مستجابة وقد حضر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من تلك الدعوة فقال المعابل جبل رضي الله عنه لما رسله إلى اليمن واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله إجابة واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله إجابة قال الشائع لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فاظلم ترجع عقباه إلى الندم تلاو عيناك والمظلوم انتبه يدعو عليك وعلم الله لو تنمي وقد يعلم بعضنا إذا علم أن دعوة المظلوم وإن كان فاجرا تقبل على دعوة الضالي وإن كان صالحا فقد يظلم الرجل الصالح خيرا وقد يكون غيره من المظلومين فاجرا قد يظلمه في مال أو حصومة أو عرض أو شيء من ذلك فيظلمه في عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلماته قبل دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه إن كان فاجراً فإن هذا الفجور يعود على نفسه ولا يأثر في عاكمة الظلم والواقع يشهد في فما منا من أحده إلا في الغالب وقد يعلم حادثة أؤثر دعا فيها مظلوم على ظالم فاستجيب له والسعيد من وعظ بغيره والشقي من ادعى به غيره روى البخاري والمسلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو بلاد عشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد روى أن أضوى بالتأويس امرأة خاصمته في بعض ذلك وزعمت أن ضغط داره ملك لها ظلماً وعبواناً فقال سعيد بن زيداً رضي الله عنه دعوها وإياها يعني لتأخذها فإني سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شقراً من الأرض بغير حق طوقه في سبع أرضين يوم القيامة يجعل طنقاً وقلابة على رقبته ثم قال سعيد رضي الله عنه اللهم إن كانت كاذبة فأعلم صرها واجعل قبرها في دارها قال الرابي فرأيتها عمياء رأيتها عمياء تتمس الجنر وتقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما ليتمشي في الدار مرة وقعت في حفرة في بكر لها فكانت البدر مقبرا لها وربى الشيخ خالي من حديث سعد بن ألي وقاص رضي الله عنه وهو من العشرة المبشرين من جنة أنه كان واريا على الكوفة في عهد أليل المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاشتكى أهل الكوفة من العراق اشتكى أهل الكوفة سعد بن ألي وقاص ظلما وعدوانا حتى ادعوا أنه لا يخسم الصلاة فأرسل عمر بن خطاب رضي الله عنه رجالاً يسألون عنه في الكوفة حتى يعلم صدق هذا الرجل أو كلمة فأذنوا عليه معروفاً كل من سأل عنه أذنوا على سعد لأذي مقاص أنه رجل عادل إلا رجلاً وعيداً يجنى آبا سعداً فقال هذا الرجل الظالم إن سعد بن ألي وقاص لا يسير في السرية لا يمشي مع البنود إذا غزل لا, ي... لا يسير في السرية ولا يغسل في السوية يعني أنه ظالم ولا يأذن في القضية لا يأذن في الخصومة ولا يغسل صلي رجل مبشر في الجنة لا يغسل صلي فقال سعد رضي الله عنه رسول ماذا يقول يقول شيخ كبير مسنون اصابته دعوه سعد قال عبد الملك فانا رايت ذلك الرجل الظالم وقد سقط حاجبه على عينيه من الكبر وان انه يتعرض للجوارى وانه يتعرض في الطرقات يغزله يعني ان هذا الشيخ الكبير الظالم قد فجن بالنساء بعد أن بلغ من الكبر اعتيا وذلك لما أصابه من دعوة سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه وذكر الإمام الذهبي في تاريخه في ترجمة أبي مسلم أن مرأة كانت تمشي في النميمة وكانت معروفة بالإفساد وكانت معروفة بالإفساد والتفريق بين الأزواج حتى أفسدت هذه المرأة إمرأت أبي مسلم فطلقها أبو مسلم فدعى أبو مسلم عليها فعيت فأتته فاعترفت وتابت فقال اللهم إن كانت صادقة فاردد بصرها اللهم إن كانت صادقة فاردد بصرها فأبصرت في النتاء وأخرج لكم علم فقال مطرف رحيمه الله اللهم إن كان هذا كاذبا سأمته ان كان كاذبا فأمته فخرى ذلك الرجل الظالم ميت المكانة فوفع ذلك أيضا القاضي فقال القاضي المطرف لعبد الله ويحك يا هذا لقد قتلت الرجل فقال مطرف رحيمه الله لا والله ولكنها دعوة وذلك تضر وتضر والعاقل يكفيه القليل منها والمحروب لو سيغت له الأخبار كلها لم يعتبر بها فلا تفرعين أيها المسلم بمال أخذته ظلمة أو أرض سلتها غهرا أو معل دفعت رشوة في تحصيه أو وظيفة زورت وثيقة في الضفر بها فإن هذا كله جمرةٌ يأخذها الإنسان الظالم في هذه الدنيا قد يعلم بها عاجلاً أم آجلاً قال سبحانه ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما ينأخرهم ليومٍ تشفص فيه الأبصار مضطعين مقرع يروسهم لا يرتب إليهم طرفهم وأفئدهم هواء وأمضي الناس يوم يأتيه العذاب فيقول الذين ظلموا ربّا أخرنا إلى أجل قريبا نجب دعوتك ونتبع رسل أولا تقولوا أغسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكل الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأنفال وقد هدوا مكرهم وعد الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من العدول العادلين نخشى اللهم انا بك ان نظلم او نظلم اللهم انا نعوذ بك أن نظلم او نظلم اللهم انا نعوذ بك ان نظلم او نظلم سبحان الله اللهم بحقك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك